بل <تصفيق> په دمت لحق على حسين بويا من على اللي لحزاني الفوق ارض الدم يا حجار من قلب جرحت النكبه وصوت بيه العطش النار قد تكت يا ابوها معلى ابنك على الخير ده قبل ما مقدام من مساح دم جابهت تشوف بو يا مان. لسه هم ضل صدره مكشوف بو يا مان. القلب اخويا قطعا ما ايجيت تطلعا القلب اخويا قطع ما اجيت تطلع عنه ما هزتك غضب من طاح الحسين وطاحته على الصدر صعبه مدري ذاك السهم ضل ويا العطش لهبه على لهبه مدري جات الخيل هيل طلعت سامل بقلبه الصدر ما جرته أضلع الصدر ما لزميته هشي ما تخيو الحرب ما ايجات تنشي دموع بويا ما ايجات تلملي شبلك ينفري وانت يا ابنى بالغاري اينا حرشبلك ينفري وانت يا ابنى بالغاري لو عنك بعيدين بويا بويا عدل وحان تسحق الخير على الصدر رأس أخويا يقطري الدم بيد ذاك نحر والسلام درع ما يدري ويدرع يا ظلع جر والقطع أصبح سين يشراد منه اسبوع الزغرن كل هذا وعد على الدروب من تذرى تكروح وقلب ما جت ساعات الحروب قوم شبل احمي خدر الخال من عاليخ يا ابو يا مهن تحرق تسحق علي تا ابو يا مهن ويا الخليل تصيل اللي قطاع دي الطفيل ويا يحرجي عليا ناسي واعوي بويا بويا هاي الخال وصلة تسهل وتصرخ زلمها ذبح واطفة للحسين وحرق ويل على خيمها سلبوها منين على النغر طايح ألمها جيبوا راسبوها على الرموح ينظر ألمها الخيام فره دو وسب وحرم رتك تشك يتقوم بويا دح تبني يا نجيبا يا علي ابنان